بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله ولدان تربيتي كانو دندسيسه دنديتساتين اولجنو بلجين نكن رشكر الحمد لله ربك القدوس سبحانه وتعالى ول캅سفنا ابس سنت نستقبل شهر رمضان اد يسوما كنوت دفاتر جيتكن اتم دياسينا اتم دياسينا اد يسكون جس گدجو جبا ترجج کبا اتم دی سینا ادسکر ابا کابیت تمبر رسین فدیت الشیخ الل라마 سوال درجه باسيه باسيكررا تنم دن دي چاکم او نم ايريكم باسي نم ايريكال دوات كار فضلتون فضلا اتمتي تنردبن دو فضل الانفاق في رمضان فضلا او درجه باسيه اندي سو ماگس گاسن کي كارا كنردوبنا دو فضيله الشيخ صالح الفوزان و يحفظه الله بسم الله الرحمن الرحيم بغواقتني اسداب الرحمن ربك قدوك ابو دولسه حمافك جيله دونار رتناريسوف الرحيم كبودلسا جيله جلل بجك ياماناريسوف الحمد لله يا لدان تامربيتي يا گويو البا گليثوميلن تاميستيا والصلاه ناريس والسلام يوناجنن الا رسول الله نبي تجيم وبعد يا تكك سامانه رمجرا اقدس قران كن ندن جاكسايا دوبو يفا ان الانفاق حقيقه ثلتي نمنن ثول فان الانفاق من المال حقيقه باس نمن باس من المال الطيب كالريثه تقوليا والكسب الحلال يهوجي سات حلاليا في سبيل الله دربوا ككس من اجل العباداته عباده غديو جبدوا عندما كغو دهن بهو اشياء صدقه بافندون عباده اما برتونس يدي فان الانفاق حقيقه نمن نثول باسي نمن با من المال الطيب كرشل كرودالتي تهرامو يسين والكسب الحلال يهدي هلاليا تينن هجته مضافا في سبيل الله دربوا كاس من اجل العباداته عباده قد يو جبدوا فالعبادات يا كما تكون بالابدان كما تكون بالابدان عبادتكم عبادا نفن جرت عبادناف عبادات تمم عباد الدولهفا نغرت عباده الابدان الجر عباده الحجهفا مرات الحجهت عباده الابدان تكون ايضا بالاموال عباده كرالين جرتي عبادنافا ولاجل هذا تنافذ جعل الله وانين نتلجين سبحانه وتعالى قد قلت يقول من اركان الاسلام اتوب دينيا كس ونين نتلج الزكاه زكاه نوبو اسلام وكس اتوب الشناكون كاسلام كا وا اتوب بي اشك سوين الزكاه زكاني نغره 12 شهاده اقامه الصلاه و اداء ذكن وضوء وصداي ساعه دوبتان طول قراته نمنين طول من أركان السلام من اركان الاسلام وضوء الاسلام وكجفتي التي هي بدل الشيء من المال وضوء تنو التي هي بدل الشيء وباصافيا بدل شيء من المال وباصافيا كرتنتكس كرتنت كلين باسيرو شيء من المال وباسات يا كرتنتكس قريت له ويا وهو اشنت له باسين طولن حق معلوم حقي بكينو قرسنت دين يغرنم هينكمنيتي المحرومين من رب هينقيس اه هاي كرهنقيس محروم وفينندو بوليديرم لفقير برني جايردو غيمبيكو اولي ادون اسليس بريالكانكو ورنياتين بيكو وينني هلكان تشيسلين ديرم برينني جايدو غيرن كابو الفقراء يعني الفقير دوبتان كرتنت سونكاس حق الجيرا حق انتو تا للسائل تعبلى في مرقدي سودي او تاباين كومينيتي والمحروم والفقراء دو ابو ديون اكنو في دي بان الشيخ صالح فوزان حفظه الله فجعل الله وانين هالتشي نوعا من الصدقات صدقه التشي اه وهو الزكاه يشل الزكا ركن من اركان الاسلام <سؤال> تلقي فجعل الزكاه ركنا من اركان الاسلام واجت سبحانه وتعالى حين تلقي زك يعني باسي نمن كرساك سباسي نمن كم نذكر تلنمن كرساك ستولي لن فقارات كن ربك قد عز وجل حين تلقي ما تلق ركنا من اركان الاسلام ووبه وكذلك مل اكو سن اوجب رب واجب التجه سبحانه وتعالى قدت يقول قال انواعا من التصدق يعني سمبول بري تصدقات التجه او انواعا اخيك بري تصدقات فين واجد سبحانه وتعالى صدقات من التصدق في الكفارات صدقه كفاره با فين نوع كفاره مثل كفاره الجيمين namnindaraftare kafaraq wa kafaratuz zihar namnindareti nejetentetun dufwed ha malati amtan Wosu susir rajidde it dufadifen kafara bafel wa kafaratu qatlis sayyid fil haram yu abahi jajaral kibinis ijjes kulli kafaraq aw lil muhrim aw abba ibada hajja kajrilen نغرت كلي شمالي ويات كفاره فاوجب ربي قدوس سبحانه وتعالى واجب تولجيه بعد الكفاراتي من الاموال يعني كركسه من الاموال كركسا باسني دو تو كلي شمالي وسالم صالح فوزان نوع من التصدق شنتونسدقم ديويا اجمكسابو ديون كفاره امواغ قدو سبحان الله وتعالى دام بيت انت سير حق يبرس انت ته عبادات تجيك سن رب قدو سبحان الله tadiwin sunna ithahi yani situm handrafika sufde shantam tukba feta dib tukba feta diblam tukba feta au dibsri tukba feta tatawu fi nafsi titiim min afdali anwa'i tatawu mala taykasba sitinne min afdali anwa'i tatawu yani sadaqa sun sadaqa guddo jabdua ibada sadaqa ta sunna guddo jabdua طيب الشيخ صان الفوزويه ربنا يريد بثلنا وانفاق المال الحلال نمني المال لتوليبا كرسته حلاليه في الله طاعه الله طعوا كاس ها اجل امر ربك ليس اجل عبادهك كسبا يكون ايضا في الجهاد نمكون نقوم نم جهادك في مع ذلك بقات عن طرفك ودوتيه فارتن تباس جهاد النفس نفس زيتل التبي دوم نمنم ملك رسته على لي الله عباده وكاس باس, باس يكون ايضا في الجهاد نمكل اكلم جهادك الجروحي الذي هو من اشرف الاعمال جهاد تون من اشرف الاعمال عباده بدي بل تجدوا فالجهاد جهادكم في سبيل الله دربو وكاس بالاموال كرار مقدم رب الدربوسه الى الجهاد بالنفس ها جهاد النفس الدربوسه في ايات القران اي قران فالجهاد فالجهاد في سبيل الله بالاموال جهاد نمن جهاد في سبيل الله دربوا ككس اني مالك <سؤال> كرتنتي باش دربو واككاسيت ها جهاد سونيا مقدم دربو جهادكم تكرمت دربو على الجهاد بالنفس ها جهاد النفس ان درجتي يعني ديك النفس اللي ساتي لوليبا قدو امو كرتات تاع تم باس سون درجتها ها في ايات القران اي قرانا لما فيه سباب كرتي باس lima fih min anfa manufa gudd katjira al mutaaddi ta dagdibiget ay dagdibiget manaki karbasi dir jihad gesi dir lul gesi nagarja karritum mahad mutaaddi dagdibiget dubatan maralam jift وشنتوا لاموتو يا نفس شلا فيمبغي دو الرفلني للمسلم نم اسلامه ان يعلم هذا اشته بنه الرفلن مسلمه نم اسلامه اشته وبرفو امبغي جهاد كرن جهاد النفس درجتي اي علم هذا وبرفو ليؤدي اكن من افرابش ليؤدي اكن افرق وليس ما اوجب الله عليه وواجب ان يتوجب في ماله كرسكس من حق معلوم حقن اول بابيك ويتصدق اميل صدقه بافرو ويتطوع امين تولو فيما زاد عن ذلك وان كريسار حفج ولا يحرم نفسه امواط نقص نفسه انت ها ان خير يا او في دورجني ولا سيما في هذا الشهر المباراه سنه سنه ادسو مكاكاس وبا بريته بووبين الشيخ صالح فوزان حفيده الله مايا وان يتصدق ابنني وصدقه بافيتو ويتطوع امنن وتهلو وخنن فيما زاد عن ذلك ايه تسردبرت تمهتاج سردبرت امم نغرت افيد قد شش صدقه بقى في معناته وانت كبا سيتي في المانكه انك عبد هو سي لحف حفتي سي لحف صدقه بقى في اي يحرم نفسه اجر صدقك اجر زككك افين دورgini ولا سيما سنه سنه ويا في هذا الشهر المبارك اديس بركككس ونخيرتكسن افين دورgini ذو ولا يهرب نفسه نفس دانتي نفسي اسلام اسلام ونفرن دورجيني خيرو غددا اجر غددا باسيكا جوتا ولا صيام في هذا الشهر المبارك ها سنه سنه ادي صومكنو كجكن وغا صومتنو كجرتن وغا خير يثيم وغا سبحانه وتعالى سون ومواسم الخير يوغا خيريا dou sadaka bafilnun mungudjo jafdo acha natni tokman nam tok ajlis yelha, ar rainy jannayshe ajlis ar rainy jannayshe manithe elit gadbuwe bisanduki majdin ka sabe sarati tokidufay rje nabiy wanniya yalhatu taraya ar rabbika sabuwe la nam koni nu fi sarate kon debum refu ant galt. Isi galti isinayti galey donade ti do nishinta debum refu ant galtit sarati khant gale air basi waquddu subhanahu wa ta'ala tulchita tanjala iragmadde hadi to tonjala hay du banko haywani amni haywani duri sarre nam islam wa katsinu ulah wathi qufsit wathi onni sagmadke ha futari idkarinish da ku sa ila tuf namkun subhanahu wa ta'ala ابو غدون سبحانه وتعالى اكمسير الجمال لا شك شكا عبد النبي واغدو سبحانه وتعالى ليسر الجمال لا شك السيل نفاس جنا حين دركته دبا وغدي في, في ولا يحتقر الانسان الصدقه نمني صدقه اسهم بالفني يعني قدين جيبيس شلين كدين واجب في صدقه لا يحتقر الانسان صدقه ولو كانت قليله وصدقه تسلندي كيوتار امبلفين ها انتو فتين با ساجلي واقف دو با ولا يحتقر لسان الصدقه لمن صدقه ان نمبار امبلفين ولا انتفتين ولو كانت قليله وشلندي كيوتار فان الله سبحانه وتعالى سباب ربك الديون ينقذ الانسان من النار ابو الديون bina adam tanibiddirbalchomsade bishiq qitmaratin cintende ya tin namne cintende ya sadaka bafe te inde gumato kufule akangergerdose nam to kitkenya fa na furses au sadaka itkar duwa guddu subhanahu wa ta'ala cinnom tenda tiksunin eh ibiddir nambalchomsade qala sallallahu alayhi wa sallam ولا بشقه تمر حتى وجه انتين ديال ندره ها صدقه بافدا اه هي ومن لم يجد فبكلمه طيبه واو صدقه بافد غمكم فبكلمه طيبه دبي قل لدبي شو لصدقه راسي برسي الكلمه الطيبه دبي صدبي دو Chin -chin indi bhakti asubani du fetinde matin walingare ne mawalingati pedeni cincin dikio cirai se yo alhamdulillah ya athil le fadini dabar سب ابو ابسون ملدان ديت ايسا سيتي انجيت الله جل وعلا وقدوس سبحانه وتعالى قد ديت الرنج يتقبل الصدقه صدقه ينفوريد من عبده المؤمن بو تشكا ايمانك بالرحيم فودا ويربيها له امل حين قد صافي كما يربي احدكم فلوهه اقتقشكي سن للمول اوريسو قدس حتى تكون كالجبال العظيم صدقاتكم قدت اجبال جردائتها فلا يحقرن احد شيئا من الصدقه بالمال دونم توكنهم بالفن او ان تفتني شيئا من الصدقه بالمال صدقه يوت يو صدقه والله تتكرر لموت تفتني ولو كانت قليلا وشيلن دقيوتا فما بالك اذا كان كثيرا واتى صدقه قدك بافت اتم بالو قيدا كانت كثير ولا شنب الري صدقه كرجو قد اتم نغرتي فئنا المساجد من الأموال الطيبه فئنا تعمر المساجد من الأموال الطيبه حقيقه صدقه سن مسكيتي بري جيم 50 جيم 50 بالاموال المدارس مدرسه اللي جار ثاني الخير उन खैरियैन लफर तमसासीतानी ओ इजादू फी सबिलिल्लाह जिहादी लंदिर उनम गेसतानी फाल अमवाल मजालुहा वासे करतिम बल बल गुदियो जब्दु कबजी ilan hii kutta busaati muskiti kasin kaitani maalimu madrasa hii pita wakfu hii jarta doofal amwalu karitin majalu haa waasihun bal baltish yangu diwa taati baada midaafitun majalu amwal tiyibati waasihya yaani bal bal karitishul yani, yangu kuddiwa ya wa ala ahliha wa khayruha ala ahliha. خرج كل خير ينتحليا تفير على اهلها اكرم بالريه كرتك الشيا اذا انفقوها مالش ان ثلث وباسط في طاعه الله عز وجل دربوا كاس وقدس سبحانه وتعالى مايا وذو الذين ينفقون في سبيل الله كما مثل حبه حبت انبتت سبع اقموا فانو مجبوا تكوتي مجبوا تكملتي اوري امبتت سبع سنابيل يعني غوت الطلب كما جبوا باسيه ودربك سبحانه وتعالى مايا مثل الذين اخيق جر مثل الذي يفقون اموالهم اخيق جر كالريشيه باسيتويا في سبيل الله يضربوا ككسيد بافي كما تلي حباتن اقبيتو كوتي بيوتو كوتين تن امبتت سبع سنابلا بيوتو كوتي تمل اور حين بازيده حين دفتين سبع سنابلا يعني غغوطه الت دفتين في كل سنبلتي غغوطه والبه 100 حبه يعني حبه كوديت الجيران دوبا miatu habba habba ibtu kotu jira wallahu rabbun wudha'ifu liman yasha' lam infadu iddara wallahu wa guddu subhanahu wa ta'ala wasi' yani rahmaisa na kama guddu alim ammen gudda beka wa guddu subhanahu wa ta'ala duba wa sadaqata tin rabbin akati هسيت جدي والصدقه كانت على القريب المحتاج فإن أفضل من الصدقه الى غيره صدقه يد اذا كانت مالش اثار على القريب اتمنم منك على القريب المحتاج نمنم منك ابويكك المحتاج كاين نيركله فان افضل صدقه سوا كما من الصدقه الا غيره صدقات التي نبيات بافتر جوليا انك صدقات تسن لم نم نميو كيتد بافتر لانها الى القريب المحتاج تكون صدقه وسيله ما التي نمكنك كيرك الله صدقه باف صدقه سني ذاتين تكون صدقه صدقه ذاته وسيله امنن ترو جبه فيكون فيها اجراني صدقه ما سو اجر لمك جره اجر الصدقه اجر صدقات كجره واجر في نم تروا سجب في تكان كجره فالانفاق في سبيل الله تل نمن نم باس دربوغا كس يشملون وند ود شيء اله الانفاق سا سا. وعلى اولاده لم يسار رباسا ولا الالي بيته والرزق لكل رباسا لو في ذلك الأجر عظيم نمكمل وان تنكل باء اجر قديو با فلانفقوا تلمنين ثل او باسننين ثل اذا كان من كسب طيب واشن كالحلال الرضفت او جه حلال الرضفت وبنيه الصالحه امن النيه قل ين عظيم حقيقه اجر صدقه شنو يكمو گديو وخيره كثير خير الاشياء خير صدقه سليلين كماكم گددا دوبلون ها فامنا غافيا صدقه فضل الاشياء نول با اتيندان تويت ديكيوثانان گديوثانان وفر عباس وفركن Subhanallahi wa bihamdih, shallu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk